الحمد لله رب العالمين الرحمن الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضون إنا <تصفيق> كن ông có he hoa tìnhan tình không khổ Allah er Rabb al-Adamin. mustaqim أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا I'm <laughs>